كما عشت الشوق بي حبيب النبي من كنت تصف صبي قلبي وروحي كما العلاب كبالي كاشف التوجى بجبالي حسون الجامع خصاله صالوا عليه وآله هو سيدي مصطفى هو قدوتي وكفا هو من غدا ذكره لحنا بكل شفا هو سيد المصطفى هو قدوتي وكفا هو من غدا ذكره لحنا بكل شفا بأذر العلم كماني فالدرجى بجباله حسون الجامع خصاله صلوا عليه وآله لو مر في مسبعي فهجرت أذمعي وفض شوق له وحل في أطلعي لو مر في مسبعي وحل في اضرع ملعت قلبي في ده وامرت در بهده وكنت لي سيدي نورا آضاء المدى نورا آضاء المدى با العون بكمانه كشمت وجاب جماله حسن غصاليه صلى عليه وليه بالغ له بكبالي غصاليه عليه